يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحذار إن كثيراً من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون ويصدون سبيل الله والذين يكذّبون الذّكّب والفظّة ولا ينفقونها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب النّار يوم يُحْمَل عليها في نار جهنم يوم يُحْمَل عليها في نار جهنم فتقوا عليها جباههم وجنوبهم وظهورهم فتقوا عليها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأمفسكم فذوق ما كنتم تكذبون إن عدّة شهورٍ الله يثنى عشر شهراً في كتاب الله في كتاب الله يوم خرق السماوات والأرض منها أربعة حروم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوا المشركين كافة كما كما يقاتلونكم كافته، واعلموا أن الله مع المتقين.